أمر عاجل بمعركة عاجلة عاد القائد صلى الله عليه وسلم من الخندق بعيد صلاة الظهر عاد عبر شوارع المدينة الخائفة يطمئنها يبشرها بنصر الله وعلى وقع التكبير فتحت بوابة حصن بن الحارث احتفاء به وبأبطاله فتحت بوابة الحصن الذي امتلأ بالأطفال والنساء الخائفين لأسابيع فتح لتنطلق منه النساء والأطفال ازدانت الشوارع بالعناق والدموع وتدلت أرجل الأطفال الصغيرة على أكتاف الأبطال وأشرقت ضحكاتهم وأسئلتهم والتفاتاتهم البريئة والتم شمل العائلات فتهادت نحو بيوتها ليغسلوا عنهم غبار الريح والحصار. ويدخل القائد المضفر صلى الله عليه وسلم بيته فيضع سلاحه ويغتسل وبينما كان يستعد للاسترخاء قليلا إذ بفارس صارم مدجج بالسلاح يقف ببابه خرج صلى الله عليه وسلم للقائه فاستغرب الفارس اغتسال النبي فالساعة لم تزل ساعة حرب ساعة حرب لم يخطط لها محمد ولا فرسانه إنها أوامر عليا من السماء لا تقبل التأجيل قال الفارس بنبرة حاسمة قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم استغرب القائد صلى الله عليه وسلم الأمر فالاحزاب قد لاذوا بالفرار والساعة ساعة استرخاء لذا قال لهذا الغريب الصارم إلى أين؟ رفع الغريب يده ثم مدها كالرمح نحو بؤرة الخيانة وحاخامات الغدر الذين خانوا الدولة الإسلامية أربع مرات وخططوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات ونقضوا المعاهدات أربع مرات رفع جبريل يده وهو على صورة فارس وقال ها هنا وأشار إلى يهود قريضة امتثل القائد صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وتسلح في وقت استرخاء وقيلوله ثم استدعى الفتى الجسور عبد الله بن عمر وبعض الشباب وطلب منهم الانطلاق قبله للرصد وقال لا تصل العصر إلا في بني قريضة بينما توجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجده كالعادة ليعلن الحرب من هناك فهذه هي الحرب الوحيدة التي لن يستشير فيها شعبه ولم تكن بإرادته دخل صلى الله عليه وسلم المسجد حيث تلك الخيمة الصغيرة التي أمر صلى الله عليه وسلم بنصبها لعلاج حبيبه العظيم سعد بن معاذ الذي دعى الله ألا يميته حتى يشفي غليله من حلفائه قريضة الذين أكرمهم فأهانوه وحماهم فخانوه وسالمهم فغدروا به وغدروا بدولته دون أي مبرر سوى الحقد لكن كيف سيشفي سعد غليله وقد نزف كمية من الدم لا يستطيع معها الحرار